أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها يخالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه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 فَأسْكََّهُ فِي الأررضِ وَإِنا على ذَهَا بِم بِهِ لَخَادِون فَأَن شَأنَّ لَكُمْ بِجََّكِم مِنَّفِيلُِ وَأَعْنَابِنَّكُمْ فِيهَا فَوكِه كَثَ لَكُمْ فِيهَا فَوكِه كَثَةُ وَمِنْهَا تَأقُلون وَشَجرَةً تَفْرجُمِن نُورِثَيْنَا أَتَمُتُ بِالذَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ عِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ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 ذَرَّ مَلَائِكَةٌ وَلَوْ شَاءَ الله لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِآذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه الخول منهم وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ بُغَرَاءُ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ الرَّبُّ أَنزَلَ لَنَا مَنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ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 نكُم إِذًا خَاسِرُونَ أَيَعِذُّكُم أَنَّكُم إِذَا مِتُّم وَكُنتُم تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم نُخْرَجُونَ أَيَهَاتَ أَيُّهَا الَّذِينَ مَاتُوا عَدٌّ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نحن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 قَُّ أَن شَأن مِن بَعضِهِم قُرونًا آفرَرين مَا تَسبِقُ مِن أَُّةٍ أَجَلَ وَمَا يَتَخِون ثمَُّا أَسَل النارُرسُ لَا كَترَ كَُّ مَا جَأَأَُّ تَ الرَّسولهَا كَذذَّبوا فَأَدضَعنَا بَعظَل ضَعضاء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 ذات قرار ومعين يا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُنُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِذَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا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 والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشرقون والذين يؤتون ما آتوا أقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون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 اَم لَمْ يَأْتِ آبَاؤُهُمْ الْأَوَّلُونَ أَم لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَم يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُوَ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَطَرَازُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا بِهِم بهم من ضر للجوا في طبيانهم يعمهون ولقد أخذناهم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 كلا ان كلمه هو قائلها كلا ان كلمه هو قائلها ومهراهم درجهن الى يوم يذعسون فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساؤل ومن ثقلت موازينه فاولائك هم المفلحون ومن خفت موازينه فهولائك الذين خسروا انفسهم فهولائك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين رب لا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قَالُوا اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون قَالُوا اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُودُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَاصِبُونَ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 فَسلِ العّب قَالَ إِلَّ بِالتُم إِا قَليلَ َّ أَكُمْ كُنتُم تَعلَمُون أَفَخَاسِلِتُمْ عَمَا خَلَقُناَاكُمْ عَبَثَ وَأََّكُمْ إلَنَا لا تُرجَعون